بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه قراءه من كتاب تفسير القران العظيم للحافظ ابي الفداء نقرها شيخنا علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين وقول الله تعالى ثم أتبع سببا س 6 قل رقم الدرس كيف كان 396 وهذا الدرس 396 96 بعد 300 نعم 96 بعد الثلاثمائة. وقول الله تعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحقنا بما لديه خبرا قال الحافظ رحمه الله يقول ثم سلق طريقا فسار مغرب الشمس إلى مطلعها وكان كلما إلى مطلعها إلى مطلعها وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل فإن أطاعوه وإلا أزلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم واستخدم من كل أمة ما يستعين به مع جيوشه على أهل الإقليم المتاخم لهم وزكرهم لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال شيخنا سلمه الله الله تعالى مكن له في الأرض وكان ملكا عادلا من هو هذا ذو القرنين نعم وذكر في أخبار بني إسرائيل أنه عاش 1600 سنة يجوب الأرض طولها والعرض حتى بلغ المشارق والمغارب ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال الله تعالى وجدها تطلع على قوم أي أمة لم نجعل لهم من دونها سترا أي ليس لهم بناء يكن يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس قال سعيد بن جبير كانوا حمر انقصار مساكنهم الغيران أكثر معيشتهم من السمك وقال قال سعيد بن جبير نه؟ نه؟ نه؟ قال سعيد بن كانوا حمرا كصارا مساكنهم الغيران أكثروا معيشتهم من السمك الغيران هكذا نعم انظر الغيران نعم خموز نعم وقال أبو داود الطياليسي حدثنا سهل بن أبي الصلت سمعت الحسن وسئل عن قول الله هذا الشعب الغيران لا الرسم الغيران غير نعم. هنا مكتوب الغيران جمع غار وهالكف الكهف, الكهف. نعم. جمع غار وهالكف نعم نعم حدثنا سهل ابن أبي الصلت سمعت الحسن وسئل عن قول الله تعالى لم نجعل لهم من دونها سترة ولئن أرضهم لا تحمل البناء فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه فإذا غربت خرجوا يتراعون كما طرع البهائم لا تحمل البناء لأنها رخوة أرض رخوة قال شيخنا رخوة نعم قال الحسن هذا هذا حديث سمرة نعم قال الحسن هذا حديث سمرة نعم وقال قتاده ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئا فهم إذا طلعت الشمس كما ترعى البهائم نعم يترعون كما ترعى البهائم قال الحسن هذا حديث ثمره يتراعون ولا يتراعو يتراعون بالعين ولا بالعين في الشام بالعين مم. وفي النسخة بالغين نعم وقال قتاد ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئا فهم إذا طلعت الشمس في أسران قال, قال فحدثت عن الحسن عن ثمره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سترا أي بناءا لم يبن فيها بناء بناء قط كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا صرابا لهم حتى تزول الشمس وقال قتاد كل هذا غير موجود غير موجود في أحد عنده وهذا جميعا لسانكم لا يوجد في مصر هذا لا وقال قتادة ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبه لهم شيئا فهم إذا طلعت الشمس في أسراب حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم وأن سلمة ابن كهيل أنه قال ليس لهم أكنان إذا طلعت الشمس طلعت عليهم فليأحدهم أذنان يفترش إحداهما ويلبس الأخرى وقال عبد الرزاق الله على قال شيخنا هذا من أخبار ابن إسرائيل يفترس أحلهم ويلبس الأخرى هذا بعيد جدا نعم قصة أن الأجساد كانت كبيرة في الحجم نعم وقال عبد الرزاق أخبرنا ما عن أن في قوله وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة قال هم الزنج نعم. وقال ابن جرير في قوله أو الزنج قالهم الزنج وقال ابن جريج في قوله واجزها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا قال لم يبنوا فيها بناء قط ولم يبنى عليهم فيها بناء قط كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابا لهم حتى تزول الشمس أو دخلوا البحر وذلك أن عرضهم ليس فيها جبل جاءهم جيش مرة فقال لهم أهلها لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم بها قالوا لا نبرح حتى تطلع الشمس ما هذه العظام قالوا هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس هنا فماتوا قال فذهبوا هاربين في الأرض وقولوا كذلك فضحطنا بما لديه خبرة قال مجاهد والسدي علما أي نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه لا يخفى علينا منها شيء وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض فإنه تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهذا علم الله الذي أحاطه كل شيء علما فالمخلوق يوصب بالعلم والله عز وجل يوصب بالعلم ولكن علم الله جل وعلا أحاط بكل شيء لا تسقط ورقة ولا تنبت حبه ولا يموت إنسان ولا يولد إنسان إلا والله جل وعلا يعلم حاله سبحانه وتعالى بل يعلم ما كان وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون فالله جل وعلا أحاط بكل شيء الهلمة. مهما تخفى العبد منه فإن الله يعلم السر يعلم السر وأخفى يعلم ما تكنه النفوس سبحانه وتعالى مهما يخفى العبد اللهم اضطرمون عليه وهذا إذا آمن به العبد حق الإيمان يولثه تخو الله والخوف والخوف من الله عز وجل ومراقبته سبحانه في السر لأن السر محل نظر الرب القلب محل نظر الرب وحده فهو أولى بالتحليه والتحسين أما الظاهر تظهر كل اللحية وأثوب قصير وسواك والاستقامة أما القلب فالله بي لا يعلمه إلا الله ولا يطلع عليه أحد إلا الله هو أولى بالتحسين والتنقية والتنظيف من الغل والحقد والحسد والرياء والنفاق وبغض المسلمين وتبييت ما لا يرضى ربنا من القول هو أولى بالتحليه والتنظيف وثيابك فطاهر القلب سنطاهر يطهر قلبه تجاه إخوانه المسلمين. وبعض الناس نذل ليس رجلا في الوجه تجدوا حسنا في الظهر طعانا مجرما أثيما هذا من أخلاق الجبناء وأهل الخور والضعف والجبن نعم قال تعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا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 حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا يقول تعالى مخبرا. عزيزي تكون مع الدستر شاء الله. تفسير الشيخ السعدي العلام عبد الرحمن بن السعدي له في هذه القصة قصة أجود ومجود قول يعني اجتهد رحمه الله ولم يصف فيه قال إنه يجود ما يظاهر الآن كما في مجموعة الشيخ السعدي يوم في جهة الصين وصف أوصف على أهل الصين وهذا من اشتهاله رحمه الله وغفر له الشيخ محمد يوجه هذا ابن عثيمين تلميذه أنه لا يقصد هذا في الحقيقة ظاهر كلامه رحمه الله القول بظهورهم وهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح فيجوج ومجوج من علامات الساعة الكبرى العلامة نزول ثم أو المهدي ثم عيسى ثم ثم المسيح الدجال ثم عيسى ثم أجل العلم الرابعة كما السيئة أو الثالثة القول بظهور يجودهم أجل الآن ليس بصحيح بل هو قول قطأ غير موافق الأدل الشرعية ولكن قد يشتهد بعض العلماء قد يشتهد بعض العلماء ولا يصيبوا في هذا وانسيئة إن شاء الله نقرأ من الشيخ إن شاء الله سعدي قوله في هذا رحمد بن نصر نعم الذي يقف على كلام الشيخ الشيخ عبد الرحمن الصادق في أنه خرج الآن هذا الكلام ليس بصحيح ردده كبراه العلم ليس بصحيح ردده كبراه العلم نعم وتبقى مكانة العالم مصونة ونزيهة ومحرم الشراء عليه نعم لكن معارض الخطأ نعم نعم الغيران جمع غار no. قال صاحب القاموس اقترب او الغار كالبيت في الجبل no. او الغار كالبيت في الجبل او المنخفض فيه او كل مطمئن من الارض او كالجحري يأو اليه الوحشي جمع اغوار وغيران أغوار وغيران جمع أغوار وغيران كهف كغوف. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن زرقرنين ثم أتبع سببا أي ثم سلك طريقا من مشارك الأرض حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان متناوحان بينهما صغرى متناوحان يعني متخابع نعم وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيسون فيهم فسادا ويهلكون الحرث والنس ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام كما ثبت في الصحيحين إن الله تعالى يقول يا آدم فيا يأجوج ومأجوج قال شيخنا سلمه الله وحفظه أمتان من بني آدم سموا بذلك يأجود ومأجود لكثرة لغطهما وهما أمتان كافرتان وفي الصيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا آدم أخرج باث النار فيقول يا ربي ومبعث النار يقول يقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة فتعجب الصحابة وخافوا وفزعوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من يأجود ألفا يأجوج وما أجود ألفا الحمد لله نهديكم أصدقائكم أي في النار ومنكم واحد ويأجود ومأجود يخرجون في زمن عيسى عليه السلام وهو العلامة الثالثة بعد المهدي حيث تقع فتن في آخر الزمان وتفتح القسطنطينية ويعلق المسلمون فيها سيوفهم في شجر الزيتون ثم ينزل عيسى مسيح الحق عفوا يخرجون في زمن نعم ينزل عيسى مسيح الحق ثم يأجوج ومأجوج. وأما ما جاء في القصة في الحديث إني مخرج عبادا لي لا يدان لأحد عليهم أو لا يدان لأحد عليهم العبودية هنا هي العبودية العامة التي فيها القهر والسلطان وتكون بغير اختيار يعني العبد مقهور عليها بخلاف العبودية الخاصة التي معناها الامتثال وتكون على الاختيار ليس قهرا وسلطانا وإنما امتثال على حب واختيار وثم يخرج يأجود ومأجود ولما خرج القرنين فاشتك الناس له يأجود ومأجود كما في القرآن وبنى هذا السد وبقي الناس يقال لهم الترك وسموا بذلك يعني الترك لأنهم لم يدخلوا داخل السد. وسيعة التفصيل إن شاء الله في قصة ذي القرن مع السد وقصة يأجوج وما يأجوج نعم نعم في قسطنطينينا رومية روم. رومية والقسطنطينية أيضا. تفتح قال عليه السلام لتفتحن قسطنطينية ورومية قسطنطينية ورومية ورومية في مواجه البلدان هي روما عاصمة ايطاليا التي فيها رأس الكفر الان في ايطاليا نعم <تصفيق> كلاهما سيفتح لابد كما اخبر نبينا عليه الصلاة والسلام لا بد أن تفتح كلاهما نعم كما سبت في الصحيحين إن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول بعث بعث النار فيقول وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعى عمئة وتسعى صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول قال شيخنا فيه الرد على الجهمية والأشاعرى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فالجهمية نفس صفة الكلام عن الله والمعتزلة والأشاعرة تأول الصفة وقالوا كلام الله مخلوق أما الأشاعرة فتأولوا قال كلام الله صفة له ولكنه كلام نفساني ومعنى قائم بالنفس من غير صوت ولا حرف وأراد بذلك أن ينزه الله عن الأدوات أدوات الكلام كالشفتين واللسان والأسنان ونحو ذلك زعموا هذا باطل لأن هذا ليس بلازم في المخلوق كيف بالخالق ولله المثل أعلى ليس كل مخلوق يستعمل الأسنان والشفتين ولسان في الكلام. وهناك مخلوقات لا تلزم هذه الأدوات من أجل الكلام. فالحصى سبع في يدي النبي عليه الصلاة وليس له لسان ولا أسنان ولا شفتين. وسمعت سون حصة. والجذع حنة لفراق النبي عليه الصلاة وليس له لسان ولا أسنان ولا شفتين. هذا في حق المخلوق كيف بالخالق ولله المثل أعلى سبحانه وباحمده. وأيضا يقال في الفرق بين كلام الله جل وعلا وكلام العبد أن كلام العبد لا يسمعه إلا من قرب كما في حديث عائشة في قصة أوس بن الصامت لما ظاهر من زوجته خولة بن ثعلبة قالت عائشة إني والله لبناحية الدار لا أسمع ماذا تقول قد سمع الله شكواها من فوق سبعة أرقة فوق سبع سماوات وعيش بجانبها في ناحية من الدار لا تسمع شيئا والله جل وعلا الذي وسع سنه الأصوات سبحانه وبحمده سمع شكواها وأجابها وأنزل فيها قرآنا لأتلأ يوم الكيامة من فوق سبع سماوات فالفالق بين كلام الله وكلام العبد أن كلام الله عز وجل يسمعه من بعد كما يسمعه من قره كما جاء في الحديث وما كلام المخلوق فلا يسمعه إلا من قرب منهم نعم فهذا في إثبات الكلام يقول وفيه رد الأشار أيضا لأن القول يكون بصوت وحرف ليس ما قلنا قل لك أنت قلت كذا ولم أسمع منك شيئا بصوتك أو حرف كيف تقول معنى قائم في النفس وهذا يسمى كلام واعتمد الأشاعر تركوا كل النصوص هذا الحديث وغيره وامثاله كثير وإذا القرآن العظيم وكلم الله موسى تكليما فلما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه وعملوا إلى بيت الأشاعر النصراني يقده الأخطل إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على ما جعل اللسان على ما في الفؤاد دليل هذا باطل دليله هذا باطل نعم فالكلام من صفات الله عز وجل هو صفة ذاتية فعلية وهو والكلام من حيث الأصل قديم ومن حيث الأحاد حادث ومتجدد وصفة ذاتية فعلية الله يتكلم بما شاء كيف شاء هو موصوف بالكلام جل وعلا من حيث أصله هو قديم النوع من حيث أحاده وأفراده هو أحادث متجدد فالله تكلم بالتوراة تكلم بالإنجيل تكلم بالزابور تكلم بالصحف صحف إبراهيم وموسى يكلم عباده يوم القيامة وغير ذلك نعم أكلم موسى عند جبل الطور وكلم محمد عليه السلام فرض عليه الصلاة فكره المعراج من وسط الوحي نعم من أي جهة مشكلة لماذا نعم هذا الصيام معناه معناه الصيام في اللغة الصيام لوة مطلق الإمساك تقول صومت ودابة يعني أمسكت عن الطعام والشراب فالصيام لوة هو الإمساك عن الشيء فالمقصود هنا الإمساك فقولي إني نذر الرحمن نصومها فلن أكلم اليوم أنسية إذا قالت لهم ذلك لا تكلم أحد بعد ذلك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 وتضع كل ذات حمل حملها فيقال إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يجوج ومأجوج وقد حكى النووي رحمه الله في شرح مسلم عن بعض الناس أن يجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا من حواء وهذا القول غريب جدا لا دليل عليه لا من عقل ولا نقل ولا يجوز الاعتمادها هنا على ما يحكيه بعض اهل الكتاب لما عندهم من الاحاديث المفترى والله اعلم قال شيخنا سلمه الله وحفظه والصواب انهم مثل كل بني ادم فهم من بني ادم نعم <تصفيق> وفي مصند الإمام أحمد عن سمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولد نوح ثلاثة سام أبو العرب وحام أبو السودان ويافث أبو الترك فقال بعض العلماء هؤلاء من نسل يافث أبو الترك قال إنما سموا هؤلاء تركا لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة وإلا فهم أقرباء أولئك ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجراء، وقد ذكر ابن جرير هنا عن وهب بن منبه أثراً طويلا عجيبا في سير القرنين وبناءه السد وكيفية ما جرى له وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم وروى ابن أبي حاتم حديث غريبة في ذلك لا تصح أسانيدها والله أعلم. وابن منبه يأخذ عن بني إسرائيل نعم وقال وقال ولو... بهذا يكفينا ما أخبر الله به أنه أمتان كافرتان عظيمتان في العدد وصف النبي سم ذلك قال عن يأجوج ومجوج أنهم مروا ببحيرة المحي... إذا مروا ببحيرة بمحي... طبرية يقول آخرهم كان هنا ماء يشرب البحيرة كلها حتى لما يمر الآخر منهم كل كان يوجد ماء الآن الآن فقط كان يوجد ماء فإذا بهم شربوه كله وإذا مروا بسرع أكلوه كله فهم أمتان وفسدتان في الأرض نعم عرضهم كثير جدا حتى لما يموتوا وإرس الله عليهم النغف مرض يصيبهم في أعناقهم تنتن الأرض مزيحهم ثم أرسل الله مطرا تصل الأرض زلقة ثم يأتي طير فينقلهم ولو بخوا لا هلك الناس من نتن ريحم لأنهم كثرة كثيرة جدا نعم وقوله وجد من دونها قوما لا يكادون يفقهون قولا لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس قالوا يا زر قرنين إن أجوجا وما أجوجا مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خارجا قال ابن جريج عن, عطاء عن ابن عباس أجرا عظيما يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا لهم من بينهم ما لا يعطونه إياه لا لا, لا لا يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا لهم من بينهم ما لا يعطونه إياه حتى يجعل بينهم وبينهم سدا فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير ما مكنني فيه ربي خير أي إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه كما قال سليمان عليه السلام أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون وهكذا قال زكارنين الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه ولكن ساعدوني بقوة أي بعملكم وآلات البناء أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد والزبر جمع زبرة وهي القتعة منه قال ابن عباس مجاهد وقتادته وهي كاللبنة يقال كل لبنة تنزن قنطار بالدمشقي أو تزيد عليه حتى إذا ساوى بين الصدفين أي وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاز به رؤوس الجبلين طولا وعرضا واختلفوا في مساحة أرضه وطوله على أقوال. هذا لأنه جبل عظي. سد عظيم. نعم. بين الجبلين. نعم. قال فخو أي الجزر عليه النار حتى صار كله نارا. قالاتوني أفرغ عليه قطرة. قال ابن عباس ومجاهد مجاهد وأكرم والضحاك وقتادة والسدي هو النحاس. وزاد بعضهم المذاب ويستشهد بقوله تعالى وسلنا له عين القطر ولهذا يشبه بالبرد المحبر قال قال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رجلا قال يا رسول الله قد رأيت سدة أجوجا ومأجوج قال انعته لي من الحديد والنحاس قال نعثه لي ولك البرد المحبب طريقة سوداء وطريقة حمراء طريقة سوداء وطريقة حمراء يعني خطوط سود وخطوط حمراء نعم قال لقد رأيته هذا حديث مرسل وقد بعث الخليفة الواسق في دولته بعض أمرائه ووجه معه جيشا سريا هذا مرسل وضعيف قتال ابن العامة السلوسي هذا تابعي نعم وقد باث الخليفه الواثق والشيخ احمد شاكر شيخ التفسير وايضا خطوط سوداء وخط حمراء هذا يعني لم يأتي في الحديث الصحيح لم في الحديث هذا الكلام وانما يكفي ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث الصحيح نعم وقد باث الخليفه الواثق في دولته بعض امرائه ووجه ما هو جيشا سريا لينظروا إلى السد ويعينوه وكذا ولا وجههذا؟ ووجهه؟ وجه. نعم. وفي نسخة وجههذا؟ لا. أو وجهه مع جيش لينظروا إلى السد ويعينوه ويأتوه له إذا رجعوا. فتوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بنائه من الحديد ومن النحاس. وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك وأن عنده حرسا من الملوك المتاخمة له وأنه منيف عال شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت غيبتهم أكثر من سنتين كانت غيبتهم غيبتهم أكثر من سنتين الغيبة تكسر العين نذكرك أن يغيب الإنسان عن النظر نعم وقامت غيبتهم أكثر من سنتين وشاهدوا أهوالاً وعجائب ثم قال الله تعالى فبصطع أن يظهره استطاعوا له قال ولهذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دك وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضهم ونفخ الصول فجمعناهم جمعاً قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا أن يجوج أو مأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا فوق هذا السد ولا قدروا على نقبه من أسفله فنصطعوا أي يظهروه الظهور على الشيء يعني أن تعلوه الحديث من استشرف لها يعني ظهر لها استشرفت أي علته وأهلكت نعم فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا لما كان الظهور أدنى يحتاج إلى قوة أدنى من النقب جاء معه التخفيف للتثفيل في اللفظ تخفيف فما استطاعوا أن يظهروا يعني يعلو فوقه وأما النقب كنت تدق في شيء من نحاس وحديد حتى تنقبه وتحدث فيه ولو خرقا يسير هذا أشق هذا أشق فجاء معه التذقيل فما استطاعوا وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يظهروا يعني يعلوه وما استطاعوا له نقبا أي خرقا وهذا من بلاغة القرآن وعظمة القرآن نعم ولما كان ظهور عليه أسهل من النقب قابل كلا بما يناسبه فقال فمستاؤوه أي ظهروه وما استطاعوا له نقبه نعم. وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا على شيء منه. خطة على هذا نسياتي حديث في الصحيحين مخالف اللي علامة. خطط على هذا الله عالم عليه وهذا دليل عائد وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا على شيء منه وهذا ظاهر القرآن فمستاؤوه أي يظهروا وما استطاعوا له نقبا ما هنا ما النافية ما فعلوا اي نقب اي خرق ما استطاعوا له سبيلا انه سد المنيح شاهق عظيم بين جبلين جبل الجبل اكثر بالف متر تخيل سد اكثر بالف متر ومن النحاس والحديد ما يستطيع ان يخرق هذا نعم خصوص مع الالات القديمة الآلات القديمة كانت يعني لا يوجد آلات هذا الزمن نعم no. <تصفيق> فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتاذة حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يجوج وما جوج يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فاستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فاستحفرونه غدا إن شاء الله فيستثني فيعودون إليه وهو تهيئة الاستثناء في الأمور مهم ولا تقولون لشيء أني فاعل ذلك غدا إلا أي شاء حتى في القسم إذا أقسم الإنسان على شيء وقال إن شاء الله فإنه لا يحنث في قسمه ويمينه ولكن الاستثناء لا بد أن يكون واتصل منفصل، متصل يعني لا تقول لزوجتك مثلا والله لا أتيك بالطعام والشراب، ثم تقول في اليوم التالي إن شاء الله وفي اليوم التالي تقول أين الطعام يا فلان؟ يقول لا قلت إن شاء الله ولم يشعي إلا لا لك لا هذا عبث استثناء لو ود أن يكون متصلا في المجلس نفسه تقول ساتيك بالطعام إن شاء الله تستثني نعم بعض الناس يلعب يقول أنا قلت إن شاء الله في سرزي اليمين على نية من الحالف المستحلف المستحلف إلا في حالة خاصة تناها العلم عند الظالم وهكذا لكن الأصل أن يمنع على المستحلف نعم نعم ما. ما اسم الأخ إن شاء الله اسم الأخ إن شاء الله لا هذا في غد ولا تقول شيئا يفعل ذلك غدا إلا يشاء الله نعم فيعودون إليه وكهيهته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ينشيفون فين شيفون؟ نعم شيء في خال الشخصية. لماذا ينشيفون نعم نعم. ويتحصن الناس منهم في حصونهم، فيرمون بسهامهم إلى السماء، فترجع عليها كهيئة الدم. الله. فيقولون يعني قهرنا. يعني أنهم فجروا فجرا عجيبا، وكفروا كفرا عنيدا. يفسدون في الأرض. ولا يكفيهم الإفساد في الأرض فيوجهون سهامهم إلى السماء ويقولون أصبنا وقتلنا أهل السماء وتعود سهامهم ترجع إليهم كهيئة الدم وعليها كهيئة الدم قال شيخنا صلى الله ابتلاء وامتحانا هم فتنوا أنفسهم أولا أفسدوا في الأرض ولم يكفيهم الإفساد في الأرض فعملوا إلى السماء فأرسل سهامهم تجاه السماء يعلم أهل السماء ولكن الله على كل شيء قدير هذا مرض خفيف شيء في العنق أهلكهم جميعا نعم فيرمون بسهامهم من السماء فترجعوا عليها كهيئة الدم فيقولون كهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله فابعث الله عليهم نغف في أق في أقفاهم وهو مرض انظر النغف نعم وهو مرض أصابهم نعم فيقتلهم بها في قفاه مرض في قفاه فيقتل يقتل بهذا المرض الله على كل شيء قديس النمرود لما تجبر عوضه كان سير فيها لكن نعم الإنسان لا يطغى ولا يظلم ولا يظلم عباد الله فيبتلى لأن الظلم عاقبة عاجلة ولا يرضى الله إذا ظلم الإنسان نفسه في حق الله بالمعاصي والذنوب فإن الله رفور رحيم وحق الله يبنى العفو والمسالحة أما حقوق العباد فإنه يبنىها على المشح الإنسان يحذر جدا أن يظلم أحدا سواء في المال أو في الكلام أو في الحقوق أو في العهود يتقل الله جل وعلا ويخاف يخاف عقابه يخاف الإقاوة الإقاوة هذا عاجل قل بالله ولا تحسبن الله غافن عما يعمل الظالمون نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض تسمن وتشكر شكرا فتشكر هنا شكرا نعم وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم نعم ورواه أحمد أيضا عن حسن هو ابن موسى الأشيب عن سفيان عن قتادة به وكذا رواه ابن عن أزهر بن مروان عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدث أبو رافع وأخرجه الترمزي من حديث أبي عوانة عن قتادة ثم قال غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه وهذا إسناد جيد قوي ولكن في رفعه نكارة لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته خطت تحت آية وهذا إسناد جيد قوي إلى قوله وشدته بل سأتي حديث الصيحين ويل العرب من شر قد اقترب فتح اليوم الردم أجود ومأجود كهاتين وحلق بين الإبهام والوسطى أو حلق تسعيناً وهذا في الصيحين لكنه حتى ولو كان في الصيحين وخالف ظاهر القرآن العظيم وليس هناك ثم الطريق للجمع بينه وبين القرآن فإنه ماذا نفعل نقول بأن هذا شاذ ويرد إذا خالف ظاهر القرآن العظيم نعم كما سيأتي بيانه إن شاء الله من كلام العلماء نعم نغف قال صاحب القاموس النغف محرقة دود في أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفه أو دود أبيض يكون في النوى المنقى أو دود نوع من الدود نعم سلام الله عليه جاء وقت التفضل نعم بعد الدراسة يفضل نعم مجمع أيضا طيب أكثر بخير ولكن هذا قد روي عن أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون غدا نفتحه فيأتون من الغد وقد عاد كما كان فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون كذلك ويصبحونه كما كان فيلحسونه ويقولون غدا نفتحه ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله فيصبحون وهو كما فارقوا فيفتحون وهذا متجه ولعل أبا هريرة تتلقاه من كعب وهذا متجه وهذا متجه ولعل أبا هريرة تتلقاه من كعب فإنه كثيرا ما كان يجالسه ويحدثه فحدث به أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه والله أعلم, فرفعه والله أعلم ويؤكد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه ومن نكارة هذا المرفوع قول الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان أربع نسوة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويلن العرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رضمي ومأجوج مثل هذا وحلق هذا وهذا قال شيخنا الحديث الصحيحين والظاهر التعارض مع الآية فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا يحكم عليه بالشذول ولكن قال أحد الطلبة قد جمع ابن كثير بينه وبين الآية في البداية لعلك تأتي بكلام الحافظ ابن كثير أو نقف هنا إن شاء الله ونبدأ نفس الحديث ونتكلم في كلام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية كيف الجمع بينه بتجاه سادة يا أكرم بينه وبين الآية إن كان هناك ثلاث الجمع غير متكلف لا بس هذا أفضل من القول بالشذوذ لكن ظاهر الآية ومستطاعوا ومستطاعوا له نقبة واضح ظاهر نعم نقف عند هذا الحد إن شاء الله وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وأنا آله وصحبه وسلم يقول ذاك الله خير شيخنا على على ما أدري كذا في سبيل تعليم الناس الخير. آمين وياك. ذكر في ذكر في الحديث أن يجود من يقولون فستخفونه غدا إن شاء الله. فليس تنوهم كفار. في الحديث أنهم ألهم ذلك ألهمو أن يقول إن شاء الله. إن شاء الله يقول ذلك حتى لا يقع هذا النقب وقد كان لم يقع النقب ومش...